ومسك الكلام والذي يبلغ علينا ذلكم العالم القرآنين داعي وقال بالتحدث دعوتين في زور العربي فضينا في القرآن الشيخ الشيخ طاها النباني فليأتفضل مشكورة شكورة شكورة شكورة شكورة بسم <تصفيق> اللہ الرحمن الرحیم وَأَنَّ وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَىٰ مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تُمْ أنه هو أغنا Walmoتن فيكta والمكتفي كفاء وفى الشذا ما فشا فبي أي الآذفة ليس لها من دون والمكذب في كفاه والم ت فيكط أف شذا ماظش شف ب أي Amen. <laughs> 時点で چرا بو وانا What? فانده موسیقی بصارهم يخرجون وصب لهم قوم فَتَعَوَّضْ بَعْضُ أَنِّي مَبْلُوكٌ فَأَنْتَوْصِرْ حاضر النبي واللي يحب حضره النبي الجواب ده من في نفسي الاتات ده ربع الختام واللي يصلي على حضره النبي العظيم نعم يا عم اوعى تسييبني خلاص وانت تقول قران للفجر ملوش حد ده نعم يا عم بَنْتَ عَرَبًا رَبُّهُمْ أَمْ با And آمده Now, Lord. وفكرنا الأرض عيون with ولقد يسرنا ما ودرك ربك وما قل و ول و